بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا ما ودع ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فرضى ألم يدك يتيما فآوى ووجدك ضنا فهدا ووجدك عائلا فأغنى